يَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ, إن تنصروا الله يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ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 مثال الجنة التي وعد المتقون فيه ولم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وأنهار, وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِينَا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا الَّلَيْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَأْنَا أَرِينَا كَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ كَمْ وَالصَابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءَ الرَّسُولُ وشاق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 والله ماكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله انما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبَخَلْ وَمَنْ يَبَخَلْ فَإِنَّمَا يَبَخَلُ عن نفسي والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا